قال فعلتها قائلا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل فَلَفِيَ الْعُنُوَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُقْنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَاكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِن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 وَقِيلَ لِلْنَّاسِ هَلْ أَن تُمْجِتَمِعُونَ